هذه صلاة النورانية على الذات الكاملية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم على بحر علوم ذاتك التي لم تدرك ويمِّ علوم صفاتك التي قامت من مخلوقاتك في كل مدرك. من تجليت بذاتك لذاتك فأرجدته من نور ذاتك بذاتك وعينت وجود حضرته بأسمائك وصفاتك فقام بالخلافة بك عنك على موجوداتك الذي رتبت به مصرعاتك واجعلته نظرك من مخلوقاتك الرحمن ذي به عبادك وانزلت عليه كتابك فبين به امرك ونهيك لعبادك المبعوث من العدم المقدم الله ولحظرة تعينت لهذات الوجود الأقدم ظهر بك من غير تعين ثم عملته ما كان بك من كل صفة قائمة بك بالدلالة والتبهين عليك الأخذ عينه منها على حسب ترتيبه بها بالعلم الأول الذاتي فبدأ واستبدى حتى كان بكمك بالعلم الصفات فتجليت عليه فافا منه ما كان وما يكون ثم كان مستوى لرحمانيتك التي جمعت كلياتك قبل وجود موجوداتك فقام بك محبوبا لحظرتك حتى أوجدت العوالم الخمس التي تفصلت عنه بك ثم أضفته إلى عالم الناس أعطي بحقيقته ثم أفضته إلى عالم الناس أعطي بحقيقته حقك وبذلك على بقوله كنت نبيا ولا ماء ولا طينا وأنزلته إلى النوع الإنساني بعد استكماله للوجود العيني وأظهرته جسماً ومعناً بالوجود السوري فلما بلغ شده بك حبَّبت إليه إنزواء في جبل حرائك فصار يتعنَّث الليالي الطوال في عبادتك حتى أتاب سفيرك الذي هو لكل نبي معهود بك فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المقصود عوالم إلهك وأرسلته لخلقك داعياً بك لك ودالاً بك عليك حَتَّى أَكْمَلْتَ مَا شَرَعْتَ وَفَتَحْتَ مَا أَغْلَقْتَ وَبَيَّنْتَ مَا كَتَمْتَ وَعَلَّمْتَ مَا أَرَدْتَ مِنِ الْعِلْمِ بِكَ الْمَعْلُومُ لَدَيْكَ ثُمَّ أَرْجَعْتَهُ بِكَ إِلَيْكَ وَجَرَّتَهُ عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّى كَانَ بِكَ كَمَا كَانَ بِكَ الله عليه صلاة تعم بها الوجود وتتحف بها كل موجود وتقربني بها إليك وتفتح لي باب الترقي لحضرتك حتى أقوم بك لك وأتجرد عن صفاتي بصفاتك وسلم اللهم عليه سلاما اسلم به من كل شيء يقطعني عنك حتى اسلم بك ذلك وسلم امري وخلقه الى فأقوم بك عارياً من الوجود التي لا ترضيك فصلِّ اللهم وسلِّم على مفتاع الكون بأكوان الكنز المتلصم في مقام الإحسان والدرَّة البيضاء بمشاهدة العيان صلاة لا عدَّ لها في كل زمان ولا نهاية لها في الأكوان يمنأ نورها الليل والنهار عدد كل مخلوق بدأ من الأزل إلى الأبد وما بهم من الدلالات عليك وما عليه من الإحسان ya mələv al-mağruf, al la yuğt al-ınsan ve al-ınsan, ve salam al amin. Ya.